صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب. الإخراج أماني أحمد. وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أهلاً ومرحباً بكم وهذا اللقاء المتجدد أسبوعياً في مسرح الشباب. جولة مصرحية من مصر والدول العربية اليوم معنا أكثر من لقاء من أكثر من دولة. تعودنا غدا في كل حلقة من حلقات مسرح الشباب نحن نسلط الضوء على إحدى الفرق المسرحية ولكن النهارده يحاول على الشباب أن يسلط الضوء على أكثر من نقطة مضيئة في مجال المسرح في المملكة العربية السعودية في تونس الشقيقة وأيضا في مصر الإبداع المصري في مجال المسرح يتواصل سواء في القاهرة أو الاسكندريه او أيضا في الأقاليم معانا نهاردة أكثر من لقاء صحفي معانا مسؤول النشاط المسرحي بجمعية الثقافة والفنون ويمكن زي ما قلنا مؤخرا أن المملكة العربية السعودية دشنت المسرح الوطني أعتقد ان ده يعني نقطة انطلاقه مهمة جدا بالنسبة للمسرح السعودي بالطبع يعني طبعا احنا قدمنا التهنائة للمسرح السعودي لهذه الانطلاقة القويه بنتمنى لهم التوفيق لهذا الحراك المهم هيكون معنا كمان لقاء من تونس اه لتجربة مصرح ضد مصرح هيكون معنا لقاءات من مصر هننتقل الى فيوم اه وحنلتقي بفرقة من فرق الفيوم وكمان هيكون معنا لقاء اه من تانية واقلها. معنا احمد دياب ده حصل على الجائزة الثانية في النصوص المسرحية في مهرجان الق القاهرة الدولي للمونو في دورته الثانية اللي انتهى مؤخرا هنا في القاهرة ويمكن أحمد دياب من الشباب اللي استطاعوا الحصول على أكثر من جائزة في أكثر مئة مناسبة لكن مهم جدا نحن نصلت الدوق على أيضا تجربة مصرح ضد مصرح اللي بيتبنها المخرج والفنان التونسي محمد الاتيري لأنه بيعني بمسرح ذوي الاحتياجات الخاصة ونسمع هذا اللقاء مع الفنان والمخرج التونسي محمد الاتيري. الفنان التونسي المعروف محمد العتيري بعد ابطلاعك على التجربتين العربية والأوروبية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة هل وجدت اختلافا بين التجربتين؟ السؤال مهم جدا فالحقيقة أنه في المصرح ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة لأوروبا يمكن أن نقول هناك تجارب هذه التجارب هي متباينة حقيقة في المستوى الفني وحتى في المقبول لكن ما يهمنا في الوطن العربي أنه ليست هناك تجارب هناك محاولات والفرق كبير بين المحاولة والتجربة في تونس نعيش وضعا آخر لذلك أننا أقمنا حربا منذ هذه السنة لتأسيس لما يسمى المسرح المختلف مسرح دويل أختاش خاصة هو مسرح مختلف له خصوصياته له آلياته وكذلك له تنظيراته التي تتعب إلى الأمام وفق خصوصية هذا المسرح وفق خصوصيات الناس التي تقدم هذا المسرح بالتالي ضروري أن نلتفت التفاتة واضحة إلى هذا النموذج هو ليس جديد وليس بالدخيل وليس بالحديث لكنه موجود بيننا ولكننا نتجهله او نجهله الفنان التونسي المعروف محمد العتيري من خلال التجربة الخاصة بك استطعت أن تفجر طاقات إبداعية لدى مجموعة من الشباب والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وحولت هذه الطاقات إلى أعمال إبداعية كيف كانت التجربة وهل كانت هناك صعوبات وما مدى تجاوب الجمهور مع هذه الأعمال الإنسان بشكل عام يتوفر عن نقاط قوة ونخاط ضعف فكرياً جسمانيا وبالتالي العمل مع ذوائلها الخاصة بالنسبة لي ينطلق من منطلقة قوتهم في أي شيء نحن نركز كثيرا على هذا الجانب ونحاول أن ندعمه ونجعله عنصر قوة والتفاته من الآخرين وبالتالي نحاول في مستوى مدلول اللغة ما يمكن أن ينطقه أن يكون معبرا وواضحا ويصل إلى ما نريد كذلك في مستوى التعبير الجسدي نحاول أن ننحني هذا الاتجاه وبالتالي هم يتوفرون على تقاتل فنقول هي في, في أسفل السافلين وبالتالي نحن نحاول أن ننفض الغبار عليها ونظر العيان كقوة وكفكر وكمضمون وكرؤية وكحتى فرج فالحقيقة لا يمكن أن أتحدث أنا بالذات على صعوبات الصعوبات تكمن في سواء كان مع ممثلين عاديين محترفين كانوا أو هوات أو مع ممثلين من ذوي الخاصة وبالتالي فنقول قد يتواصل البحث يتواصل الحفر يتواصل العمل على مؤهلاتهم كذات فاعلة وكممثل ينقص بعض الرسكلة وبالتالي المشاريع مع ذوي الحجاجات الخاصة قد تتواصل حتى أكثر من سنتين لكي يخرج ويظهر العيان عملا جديا فيه ما فيه لإبراز هذه الإمكانيات في جميع المستويات وهي أنه هذه الفئة بالذات بمقدورها أن تحمل مضامين كبيره فلسفية نفسية وقد أثبت هذا من خلال العمل الاخير حكاية أخرى مع متاخرين ذهرين بمساكن من تونس اشتغلنا عملا تجريبيا مخباريا يمكن أن يكون مع في نفس الشكل مع المحترفين، وبالتالي الفرجة بالنسبة للناس كانت مستعصية حتى في مستوى الفهم، الرؤية كانت مبهرة بالنسبة حتى للمخرجين المسرحين الذين يرون أربعة عشر جسدا يتحركون في تناغم في تماهن إلى غير ذلك، وبالتالي التجربة بالنسبة لي هي بداية البناء لتأسيس مسرح مغاير مختلف. يجب أن يلفت الانتباه ويجب أن نلتفت إليه. وبعد تونس الشقيقة ننتقل إلى المملكة العربية السعودية وحول الحركة المسرحية في. المملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية الدمام وجمعية الثقافة والفنون التي تشهد حراقا ثقافيا وفنيا مهما جدا كان هذا لقاء مع الفنان المسرحي ناصر الظافر مسؤول النشاط المسرحي بجمعية الثقافة والفنون بالدمام أرشد ناصر الأظفر رئيس قسم المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام بالملكة العربية السعودية. سر ناصر أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من مسرح الشباب. أنا وسلام فيكم. سيد <سؤال> <سؤال> ناصر لو تكلمني عن نشأة قسم المسرح بجمعية الثقافة الفنون بالدمام ومن المعروف أن جمعية الثقافة الفنون منتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية يكلمني تحتين عن الدمام متى نشأت وأعضاء الفرق ومتى تم تكوين هذه الفرق طبعاً هي نشأت مع, مع منشأة الجمعية أو منشأة الجمعية طبعا كان اعتماد الجمعية الثقافة والفنون على مستوى المملكه مم. كان اعتمادهم بكل على المسرح مم. فكان المسرح هو يعني العمود الفقري للجمعيات في جميع مناطق المملكه والحمد لله يعني طبعا جمعيه ثقافه والفنون بالدمام يعني احنا طبعا الجمعيه الرئيسيه هي تعطي ميزانيه معينة لقسم المسرح مم. عمل للكبار وعمل للصغار طبعا سابقة من زمان يعني من ثلاثين أو أربعين سنة فاحنا طبعا في جميع الدمام حاولنا نتحايل على الموضوع ونعمل مهرجان صحيح أي نعم طبعا للمهرجان اللي هو كان في عهد أو أو تقريبا فكرة عبد العزيز معي مع الشباب اللي كانوا معه اللي هو صدرش شورتان أثير السادة عباس الحايك عبد الله الحسن ناصر الضابر الشباب جميعا يعني فجلسنا وعملنا اللي هو المهرجان اللي هو مهرجان الدمام للعروض القصيره اه خاص بم... بم... للف... فقط نعم عملنا فرق مم. فرق من المنطقه انتم فقط انشأتوها ولا هي اللي كانت احنا انشأناها. انشأناها يعني في فرق كانت موجوده يعني زي فرقه مواهب فرقة افان من القطيف ومن سيهات و... وكذا فرقه انشئت ل... وتوزعوا مجموعات الشباب علشان نعطيكم فرصه ونعتمدنا على انه نطلع جيل ممثلين جيل فنيين يهتمون في الدّيكور يهتمون في اللّيضاء يهتمون في يعني وبالتالي تم إنشاء ورش تدريب له لهؤلاء الشباب اللي كانوا على يعني قدر الثقة المعطالة طبعا هو المهرجان سنويا كنا نعمله نهيك إنه في عندنا أعمال أخرى يعني نشتغلها يعني اللي هي عمل رئيسي للجمعية م. نعمله آه دورات إعداد ممثل كل كل السنة نعمل دورات اعداد ممثل ويعني والمهرجان شغال والمهرجان اعتمدنا يعني في فترة من الفترات خطبنا الهيئة العربية و لنا كذا مدرب اللي هو عبد السعداوي وخالد الرويعي و وغيرهم يعني و والحمد لله يعني كانوا الاقبال كان جميل جدا في نفس المهرجان نعمل دورات ورش يعني نعمل ورش في في المهرجان لمده اسبوع مكثفه يعني ونجيب ناس اساتذه في في المسرح من من دول الخليج يعني طبعا هو كان محلي تقريبا بس لين الدوره تقريبا السادسه <تصفيق> وصنعنا نستضيف صار افتتاح يعني لا نستضيف عروض من من استطفنا عرض من عروض من من دول الخليج نخليها عروض ضيف نستضيفها عروض الافتتاح يعني تقريبا فبدينا بالكويت أوصله والله بالبحرين وبعدين الكويت وعمان وخدنا عرض من الأردن وعرض من المغرب الشقيق يعني فكانت كل سنة توقف في الفتره اللي بدات الأنشطة الاخرى مم. اللي هي السينما الفن التشكيلي لكذا فصار هو يعني القبال المسرح شوي يعني لابد من دعم مادي دعم ورعاة لعجل أنك تستضيف الناس مسرحيين لهم قيمتهم صحيح. لابد أن يكون في هناك ميزانية قوية يعني لابد مم. الحمد لله يعني دورة اللي مسك فيها الأحمد الملة اللي هو كان مساكل المهرجان ومساكل الجمعية مم. أقيم مرة مرتين يعني اللي هو الدورة العاشرة والدورة 11 مم. اللي هو كان دور العاشرة كان مديرها عبد المحسن النمر الفن المعروف والدورة الـ 11 كان عبد العزيز السماعيل هو كان مدير المهرجان والحمد لله كنا استضافنا عرض من من مصر ولكن لظروف الفيز ومفيز تأخر العرض يعني ولا كان هو كان الموجود اللي في دور 11 واشتغلنا عليه الحمد لله أنا حاولت يعني اني على هالموضوع وبدأت سوينا دور تدريب ممثل بمبلغ بسيط جدا أو بمبلغ يعني لا يذكر صار عندي تقريبا أربعين شخص من الشباب كلهم شباب و فرقة سميناها فرقه كواليس هذه كواليس هي تحاكي القضايا اللي في المجتمع بطريقه كوميديه وارتجاليه هي, هي تمثل الدمام تقريبا طبعاً طبعا هذا كل واحد تكلمه كان الدمام يعني لان كل كل جمعيه تشتغل بحالها يعني لكن شزناصر يعني الدمام في المنطقه الشرقية والدمام معروفه ب تقدمها عن الثقافي والفكري نظرا للاختلاط او وجود ثقافات متعددة في الدمام وبالتالي الحركه المسرحيه في الدمام اعتقد انها تسبق اماكن كثيره في المملكه العربيه السعودية. إنعكس يعني هذا التقدم وهذا الفكر المتطور على الحركة المسرحية في الدمام من خلال جمعيات الثقافة والفنون وقسم المسرح. والله شوف يعني أنا ما أقدر أقول لك إني أو إني أقول لك إنه سبقت أنا إني أنا أنا أشتغل للآخرين هم يقيمون يعني أنا ما أنا ما الآخرين ترى يشتغلون يعني مو مو جالسين يعني عندك الحجمات الحزة من الناس اللي يشتغلون جمعيات الطائف الطائف, الطائف من الجمعيات اللي نشيط جدا في المسرح يعني ما تقول يعني كان الجمعيه للمسرح يعني مم. تقريبا يعني صحيح. الفتره الاخيره بدو يعني يتجهون للأنشطة الأخرى اللي هي فن, فن تشكيلي وفنون شعبيه وفن... ولكن المسرح في الطائف من من يعني ينافس جميع حتى مشاركاته يمكن اكثر مشاركات يعني صحيح. جده أيضاً بعد ابها حائل اه طبعا تقريبا هذه الجمعيات اللي نشيطين في المسرح ولكن م. احنا احنا نشتغل بشغل يعني تقريبا شبه احترافي يعني لان ممكن يعني هو احيانا ترجع للـ للـ للماسك الموضوع يعني فكان عندنا احمد الملا احمد الملا من الناس اللي شغله بروفيشنال دائما يعني يحاول انه اللي مسك فيها هو مسك خمس سنوات في جمعيه الدمام وانا كنت موجود يعني في الخمس سنوات كلها يعني م. يعني وزع الموزع الم مش المهام إلا يعني الشهر شهر اثنين نشتغل على المسرح جميعا شهر خمسة نشتغل على السينما تكاثف يا سلام عليك يا سلام عليك فطلعت على مهرجان الشعر مهرجان فبدينا هنا كل خلاص صننا نتنفذها المشاركات اللي تحصل يعني احنا, احنا كل عمل نقدم يعني كل مهرجانات اللي تصير على المستوى العالم العربي تجريب وغير وقرطاج هتكلم عن المشاركات في المهرجانات العربية أيضا ولكن أستاذ ناصر الظافر مسؤول أنشطة في جماعي السقافة الفنون بالدمام كلمني عن المسرح الشبابي واهتمامكم بحكم أن احنا في برنامج مسرح الشباب اهتمام فرقة الدمام المسرحية بإعادة هذه الشريحة المهمة أعتقد نحنا يعني الشباب أثبت وجوده من خلال ما يقدمه من نصوص مصرحية ومن خلال إبداعات مسرحية تمثل كل أشكال في المسرح. أنا قلت لك يعني أنا من من سنتين اشتغلت على على هالجانب وبدينا طبعا قلت لك بدأت تقريبا كان هو أربعين أربعين ممثل جميعا هم قدموا عرضين حاليا طبعا هذا ارتجال وقدموا تقريبا يمكن أربع أعمال مسرحية وقدمناها في عرض قدمنا على قرطاج وما ما صار في نصيب كلهم شباب أيضا رفعنا حاليا إلى مهرجان اللي هو اللي ما زلنا غرباء واللي في مصر شرم الشيخ شرم الشيخ, شرم الشيخ. لأنه عمار يعني من أربعين أو تكلمتوا أنا شخصيا فيعني هم شغالين حالياً الشباب يعني يوميا يجون جمعية في حالة إن ما ما عندهم أي شيء فا يبدون عاية لهم نص يقدون يشتغلون عليه يحاولون فاحنا مهتمين في الشباب حالياً بكل أمان يعني مم. أيضاً إنه المدير الجديد اللي مسك أيضا اهتمامه في الشباب اللي هو وهو شاب يعني اللي هو يوسف الحربي سدي يوسف يعني ما شاء الله عليه طبعا ما نستغني عن اللي هي يعني اللي هو يعتبر اللي بالنسبة للجمعية عندنا اللي هو عبد الروحي راشد الوارثان هو معاصر جميع ال الأجيال يعني ومخرج جميل وفنان جميل يعني فكان هو طبعا هو اللي قاعد يعني الاستشارات وكذا ف. احنا مركزين على الشباب تركيز كامل بكل أمانة يعني وإن شاء الله بس راح تشوفون يعني القادم يعني عندنا كذا عمل عندنا أربع أعمال كلها يعني أعمال نخبوية جميلة من غير الأعمال ال الجماهيرية اللي مسوينها هم. يعني الشباب كلهم ومنهم هما طلع منهم المخرج وطلع منهم فني الصوت وفني اللضاءة واشتغلوا كواليس ودارة إنتاج جميعا كلهم شباب طيب كلمنا عن تفاعل الجمهور مع هذه الفئة يعني الشباب اللي بمثلوا شريحة كبيرة جدا في مجتمعنا العربي على وجه العموم وفي المجتمع السعودي على وجه الكواليس بكل أمانة يعني احنا عرضنا عرضين اللي هم لفرقة كواليس هذه اللي أسسناها في الجمعية اللي هو في لجنة المسرح العرض الاول اللي برا أكثر مني داخل الجمهور فكانوا نعم لان هم احنا عندنا صار الوضع يختلف عن اول حاليا صار في السوشيال ميديا صحيح فالسوشيال ميديا دور مهم جدا في نشرة وفي نشر فكل عنده متابعين ما شاء الله وكل واحد منزل فجاوا جمهور آه. انا انا صدمت يعني من الجمهور يعني وبس <تصفيق> في نفس طبعاً. جميل جدا ايجابي جدا مم. يعني كانوا اللي برا يعني يبون ما في الكراسي المسرح عندنا يشيل 500 شخص ما نقدر نسوي نسوي عشان السيفيتي وكذا فبدأ هذا اللي صار بالضبط يعني لكن الحمد لله يعني نحن متجهين لرؤية 20-30 إن شاء الله أكيد. على ذكر رؤية 20-30 أكيد المرأة السعودية دور مهم جدا في الحركة المسرحية في المملكة العربية السعودية تكلمني عن تواجد المرأة في مسرح الدمام هل لها وجود نعم، نعم، نعم. تفكرون جيدا في هذا؟ نعم لها وجود أقول لك الأربعين شخص منهم ست سيدات جميل ست مم. بنات أعمارهم ما تعدون الأربع والعشرين والخمسة وعشرين سنة مم. موجدين وقاعدين وشغالين وفعالين مع المرأة مع الشباب يعني وشغلهم جميل جدا وواحدة كاتبة وواحدة معهم كل ألوان في المسرحية إيه مبرد تمثيل فقط لا لا واحدة كاتبة معهم وعندهم واحدة ثانية أخرى حق مكياج وواحدة وثلاث ممثلات يعني في في يعني ما شاء الله عليهم قاعدين شغالين وكذا لأنه مستوى بداية يعني لأنني أنا فتحت في الدورة الإعدادة فختحنا الوضع يعني بحكم يعني قاعد من... نمشي مع لا فبالأكس يعني جاءوا برغباتهم وشتغلوا وكانوا جميلين جدا والشباب نفسهم بدأوا العمل يعني زي ما تقول يكتمل اللي هي تفع رتم العمل والحمد لله موجودين عندنا عنصر نسائي حاليا دفع نشتغل دفع يعني دفع مهم هي. جدا سيد ناصر يعني القيادة السياسية يعني أمر أن تكون الفنون والثقافة مدرجة في المنهج التعليمية أعتقد أن ده سيكون له انعكاس إيجابي جدا على الحركة المسرحية مش فقط في الدمام ولكن في المملكة العربية السعودية ككل. أكيد أكيد هذا الشيء نحن احنا كنا نطالب فيه يعني مهي. يعني لأنه أنت أحيانا المدرسين المدرسين إذا بيدرس بدا بيوصل معلومة للطلاب بيوصلها لهم بمشهد. صحيح. بمشهد مسرح صحيح. يعني. مسرحك المناهج زي ما يا سلام عليك فهذا شيء جميل يعني. عن أعتقد أن الموسيقى بعد. صارت موجودة فهشي إنه شيء يسعدني إنه وراح تشوف ناس واعيين مثقفين شيء جميل جدا يعني طيب هل لكم تعاون مع وزارة المعارف حس المسرح مدرسي بالتعاون مع جامعات خوف الفنون بالدمام والله لنا تعاون معهم كثير يعني هم صراحة يعني متعاونين معانا وتعاوننا معهم بقدر يعني بالمتاح يعني أكون معك يعني واضح وصريح بالمتاح يعني مثلا نعطيهم المسرح ونشرف عليهم في اشياء هم نفس الشيء اذا صار مثلا في اشياء تخص المسرح يرسلون دعوات يعني نروح من كالمجموعه نشوف مه. يعني في تعاون الحمد لله يعني بس تعاون على استحياء يعني تمام. اي لا هذا سابقا يعني أوه. سؤال اخير يعني لسادات للدوره القادمة من مهرجان الدمام اشتغلت بعض الاشياء و وإن شاء الله يعني على الأحد إن شاء الله نروح نكمل تقريبا تقدم إلى الآن ستة وعشرين فرقة. حلو من المملكة, أم من, المملكة من جميع هنا. طبعا هو محلي هو محلي, محلي بس إنه ننشر الرابط والجميع يسجلون صحيح. فصار الحين عندنا تقريبا 26 عرض موجود يعني كلمني المدير يوم قال لي إحنا, احنا مدخلين بعد مسابقة اللي النص الغير منفط في نفس يعني مسابقة داخل مسابقة يعني مسابقة العروض هذه مسابقه وايضا مسابقه النص الغير منفذ تمام يعني ناخذ النصوص ونتبناها في شروط هناك كنا ونقدر الشباب هذول اللي موجودين يقدرون يخرجونها ويقدرون كذا وكلهم شباب يعني شباب او مواليد المملكه يعني يكونون يعني او مقيم في المملكه يعني عادي ما عندنا مشكله والمسرح ان شاء الله من فوق الى فوق ان شاء الله نصر الظافر رئيس النشاط المسرحي بفرقة ادمام للثقافة الفنون أشكرك جزيلا الشكر ومزيد من التالق ومزيد من الابداع في المسرح السعودي. شكرا لكم وحنا ما نتالق إلا بوجودكم بعد معانا ودعمكم لنا. يعني إحنا نكوننا مكمنين لبعض يعني الإعلام والمسرح وكذا. فشكر لكم. <تصفيق> ما زال خيال في عقلك متبرز. ما زال لك رصيد من الفرح. الفرح. أحوى الحزن متجاورة <تصفيق> لكن أيهما الوحب أيهما الحقيقي؟ متى تبدأ نهاية الهدايا متى يهدأ على الصحب الورق في ذكرتك هكذا نحن نختلف حين نتفل لك تنفض بك متى يدرك تفاصيل الصباح جيدا أنت كببا تنقشع حينما لواء الشمس تريد فجأ لدخل الفجأ الانتبار هنا مساحت مباهي يضيق بها الصدر وأصواتكم محمدة تنبعث من أفواه المتزنلة بأقوام اليأس كم هو موجع حين تجد نفسك بين ثياحين الاغتراب أو البقاء الدخل. لأنها أسنقا قد قد نعم أرغبنا أن تريد تكون هنا فأبصروا لكن لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لا أعرفون. أنا, أنا اتوقف رو تيلي بي سي تدمير عقولك حد حلي لماذا لماذا دائما انا اوقف بمخاطره حتى بالوجع ويا بلدنا ربنا ان نعيش افضل مما يجب. طلب مساطع عن معيشه كما يجب أنا مجنون امام مجنون مسرح الشباب معكم حتى الخامسه والنصف ألف يوم بصحبة الفنان محمد تمام رئيس ثرقة سنورس المسرحية يمكن الأستاذ محمد تمام وفنان محمد تمام كان موجود معنا قبل كده في حلقة من حلقات مسرح الشباب وإحنا سعداء جدا نحن بنتابع نجاحاته مساء الخير فنان محمد تمام مساء الخير يا فنزي مساء خير عليك وعلى صوت العرب وعلى ضفك الكرام بنهنئك بنجاح العرض المسرحي ويعني ان شاء الله من نجاح لنجاح وعرفنا ان هو هينتقل من محافظه الفيوم الى محافظه الجيزه ايوه ان شاء الله ربنا الله يبارك في حضرتك الحمد لله رب العالمين تم اختيار العرض من ضمن المهرجان المسرحي وان شاء الله هيبقى يوم الاثنين وعشرين. اثنين على الساعه سبعة مساء على مسرح الجيزه الثقافي مم. ان شاء الله استاذ محمد دايما تثبت فرقة سنورس يعني إبداعات وقدرات مسرح الأقاليم في إنه بيقدم عروض ممتازة تستطيع استقطاب الجماهير وتستطيع أيضا أنها تقدم مجموعة من العروض المسرحية المتميزة اللي بتناقش قضايا مجتمعية حيوية مهمة وأيضا بتقدم الترفيه للجمهور. كلمنا عن العرض وأولا يعني اسم العرضي أولا. طيب اسمحني في البداية إن أنا أقدم التحية للدكتور زوائل دم مغوري والدكتور هذا كمال والدكتور أمامي اللي هم مدوا يد العون أولاً وكان لهم الصبق أنهم يفتشوا في الأقاليم ويظهروا المواهج ويزيلوا عن الجواهر دي حبة الطراب اللي عليها أشكراً لكم وشكراً لبرنامتكم العظيم شكراً جزيلاً العرض اسمه هوس تعليف تنطاوي عبد الحميد تنطاوي إخراج إسلام تمام بطول طريقة نورس المسرحية العرض بيتكلم عن الحالة الصوفية إن, إن الإنسان ما يتعلقش بشيء غير ربنا سبحانه وتعالى في حالة, في حالة بتظهر بعض بقى السلبيات اللي داخل المجتمع آه الماديات اللي طغت يعني على المجتمع بالضبط كده يا فنان يعني اللي فنان إسلام تمام هو فنان شاب وكان لينا يعني سعادة بالالتقاء به من خلال فرقة سنورس المسرحية الرؤية الشبابية للعمل المسرحي كيف كانت؟ لا, لا والله الحمد لله كانت كانت صائبه وموجوده في محلها فعلا بالفعل لان ابتدى النظرة لمشكلات الشباب والصراعات اللي الحديثه والعوائق اللي اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي تيجي على على الشباب في جميع متطلبات الحياه فكانت نظره خاليه شبابية وأطفت نوع من البهجه والسرور على العرض نفسه كمان دي أظهرت أظهرت mm -hmm. مشاكل للشباب نفسها استاذ محمد يعني عندما يقدم شاب مسرحي هذا العرض المسرحي اللي هو هوس يعني Z trong. عندما نتحدث عن الماديات ويعني فرض الماديات ذاتها على نقدر نقول شريحة كبيرة جدا جدا من شباب ليس فقط مصر ولكن في المجتمع العربي عموما الماديات لها دور كبير جدا في حياتهم أو الحياة المظهرية عندما أكيد. يعرض نص مسرحي يركز على الروحانات أكثر فأكثر دي تجربة أعتقد أو مغامرة بالنسبة له أجل طبعا وهو نفسه بيقول رسالة آه آه أيها الشاب المحترم أنت, انت جواك معدني مصر أصيل وروحانيتك عالية فما تسحفش وراء شهوانياتك وراء شهوانياتك وكذلك انك انت تاخد من التعليمات الدينية سواء الاسلاميه او المسيحية او كل كتاب مقدس خذ منها الاسلوب السمح معاملة الناس دايماً اللجوء في أصعب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الفنان محمد تمامي ممكن معروف عنك أنك أنت بتحب المغامرة بمواهب جديدة إحساسك إيه بعد نجاح العرض وانتقاله من محافظة الفيوم إلى مهرجان الجيزة لا ده الإحساس ده للشباب الإحساس ده للشباب اللي هو منذبه لهم تفرة جميلة جداً أنه هو يخرج من الإقليم إلى القاهرة إلى الأضواء فده شيء عظيم جداً مع وعد ان هم هيعملوا عرض فيز جدا عشان يمثلوا اقليم شمال الصعيد في المهرجان الدولي للمسرح العربي اللي هيقام ان شاء الله في الشهر الجاي ان شاء الله يمكن هم بيمثلوش فقط محافظة الفيوم ولكن بيمثلوا عدد كبير جدا من محافظات الصعيد اللي بتثبت انهم جادرين بالاحترام وانهم بيقدموا مسرح مسرح محترم وإن شاء الله هنكون معاكم بإذن الله هكيد إن شاء الله هيكون لنا لقاء نتعيزنا ونشرفنا طبعا الله يخليك يا محمد عمد بوجودك لكم ونتمنى لكم بالفعل كل التوفيق وكل النجاح وإن شاء الله يعني نبارك لكم بعد الحصول على جائزة بإذن الله الله كريمك يا فندم وتحياتي لضيفة الكرام اللي أنا سعدت وإنا بستمع لحديثهم الشيء جدا وتجربتهم مصحية سواء في الدمام أو في اليمن فتحياتي لهم جميعا وأهلا وسهلا بكم في مصر بلادكم الثانية وإحنا اللي ضيوف عليكم وصدر الضيوف علينا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك نعم السلام يا ويس يا ويس الصبح يا ويس والظهر يا ويس وبالليل يا ويس ربنا ياخد عوز ويريحني منكم انت بتفكر في ايه يا واد يا ابني يا عمر اللي اقول لي يا ولد عملت ايه اللي قلت لك عليه طب ما تقص وجهي يا كيك المعين وضغطك موسى Harap bir firak! Ne mi ya فازت يوم إلى صعيد مصر. نحن نتابع نجاحات وإبداعات الشباب في كل أرجاء الوطن العربي وفي مصر. معنا اليوم الأستاذ أحمد أبو دياب الحاصل على الجائزة الثانية في النص المسرحي في مهرجان القاهرة الدولي للمندراما ويمكن دي جائزة في عداد مجموعة كبيرة جدا من الجوائز حصل عليها المؤلف الشاب أحمد أبو دياب. أهلاً بك. ألف مبروك سأحمد حصولك على هذه الجائزة في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وهو نص يعني يعني نظروا المسابقة داخل المسابقة بمعنى صح يعني ربنا يبارك لي يا خلنا بشكل جدا م. وأنا كتير سعيد بفوزي في مهرجان دولي كبير زي مهرجان القاهرة المونودرام خصوصا اني في مسرح المونودراما وتسابقت مش هي طبعا, طبعاً. مش يعني. نص المونودراما نص بيبقى صعب. مركز ويعني بيتناول قضيه مهمه جدا لكن استاذ احمد كلمني عن المشاركات او المنافسات اللي كانت بتواجهك في هذه المسابقه انا تقدمت المسابقه وكانت تقريبا السنه مفتوح ومسابقه دوليه مفتوحه مشاركه للمصريين والاخوات العرب فكان تحدي كبير بالنسبة لي ولكن الحمد لله يعني ربما النص صارت نفسه وأكيد لقى لجنة التحكيم وعية فقدر له الفوضيين إيه الفكرة الرئيسية للنص الفائز اللي انت شاركت تبليه كان بصارت فكرة فراع الإنسان والآلة مم. يعني الآلة هي من خلق الإنسان أو من ابتكار الإنسان ولكن نسيطر عليه الوقت ربما تتمرد الآلة على الإنسان وتبتلعه يعني في يوم من الأيام فكان ده من خلال سرد انتصار بعض الحرف ليه مهددة أو صناعات وضومن هيعرض بعض البشر للإقصاء ونوما عدين الفائدة والآلة تحل مكناه فذا كان محور أو الخط الرئيسي في المسرحية من خلال طبعا دراما معينة بتقدمه. اختيار الاسم لأن اختيار اسم المونودراما بيكون صعب جدا الاسم اللي اخترته ليس بيدي اسم النص المونودرامي وبالفعل هو اختيار الاسم مش سهل لابد ان يكون اه متعلق بالنص بشكل او باخر ويكون عتبة من عتبات النص يعني حاليا في النقد حديثا بينظر للاسم ولالاهداء وللتصوير كل تفاصيل العمل الأدبي سواء مسرح أو رواية أو غيره بيتكون متعلقة بالفكرة اللي بيضرح الكاتب يعني الكاتب الشاب أحمد أبو دياب بالنص اللي شاركت به لجنة التحكيم لما أجرينا معاه حوار قالت إن اختيار النص بيتم على تصور لجنة التحكيم لكيفية تنفيذ هذا النص على أرض الواقع أو على خشبة المسرح هل شايف إن النص الخاص به عند تنفيذه وهيواجه صعوبات؟ يعني مفيش حاجة ممكن تكون فيها صعوبة لو اتعاملت بالشكل المناسب لما كتابت النص حطيت بعض التفاصيل أو يعني معظم التفاصيل اللي ممكن يعني فكرت بعد مكتابت النص أو خلال كتابت النص بفكر مكان المخرج ومكان الممثل م -م. ومكان العناصر المختلفة وراكية. يعني بالضبط حاولت حاولتني أنا حط تفاصيل تسهل على اللي ممكن يشتغل العمل ده في يوم الأيام يعني. لكن أستاذ أحمد موضوع النص أيضا يعني بيأتي في إشكالية وهو الصراع ما بين الأصالة والمعاصرة أنت بتركز على النقطة المهمة جدا وهو التطور التكنولوجي اللي يعني إلى حد ما بي يعني بيحد من وجود الإنسان مقابل الآلة قد صدم هذا التفكير مع بعض الشخصيات التي تنادي بالمعاصرة وتبتعد كثيرا عن الأصالة شيء نعم بين لا نستطيع أن نوقف حاجة الحداثة حاجة لك الخدمة ولكن في أطر وفي آه، نظم آه، أخلاقية وإنسانية آه، لا آه، لا تضر بال بالمسيرة البشرية يعني. لكن طبعا أنا مش ضد الحداثة بالنص اللي أنا كتبته بالعكس يعني إحنا نسعى للتحديث ونسعى للتجديد في الفكر وفي العمل مم. ولكن بإطار معقول وبمضمون يعني. هو نص غير منفذ هل في إمكانية في القريب العاجل أن يكون هذا النص موضع التنفيذ وأن نرى يعني نص ليس بيدي منفذا في إحدى المهرجانات أو إحدى العروض المسرحية؟ اللهي انا استشرت في إدارة المهرجان القاهرة المونودراما لأنه طبعا بما أنه ساعد سواقما حق طباعة العمل في كتاب إن شاء الله يزدر قريبا بيزر. ورئيس المهرجان تفضل مشكور بأنه يعني أتاحي الحرصة إحنا لو كان في فرصة مناسبه لتقديم ان احنا نعمل ده فحاليا انا بفاضل بين اكثر من فرصة كده لتقديم النص سواء بشكل مثلا خاص بشكل بارتي <تصفيق> يعني عايزين نقول إن أحمد أبو دياب كان بيواجه منافسة شرسة جدا لأن عدد النصوص اللي تقدمت للمسابقة كانت 25 نص وده عدد كبير جدا وعنا كنت سعيدة لما أستاذ إبراهيم الحارسي الكاتب السعودي نزل بوست وقال أنا بهني صديقي الشاب أحمد أبو دياب لحصوله على الجايزة التانية فده يعني قمة التواصل المصري العربي إبراهيم الحارسي الكاتب سعودي مهم وهو من أفضل كتاب العرب الشباب حاليا في المطرح ولو جد كبير وهو اخي وطبيقي وحبيبي على مستوى شخصي وتهني عم ابراهيم الحارثي تمثل لي اضافه طبعا كبيره يعني نتمنى لك كل التوفيق لك ولو ان شاء الله ويعني باذن الله في المكالمه القادمه تكون في جائزه جديدة اضيفه ثقيله رصيد اعمال الكاتب الشاب احمد ابو دياب جدا شكرا جزيلا شكرا سكرا. سكرا. إلى هنا أيها الأخوة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مصرح الشباب مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله حتى هذا الموعد لكم دائما أرق تحيات فريق العمل غدا كمال وائل الدمنهوري هندسة الهواء الله محمود مصرح الشباب الإخراج أماني أحمد